ثمَّ دَنا فَتَدَلَّ فَكَانَ قَابَ قوْسِينِ أَوْ أَدْنَى فَأُوحَى إلَى عَبْدِهِ مَا أُوحَى مَا كَذَبَ الْفُؤادُ مَا رَأَى أَفَتُمَا رُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُوتِهَا وعندها جَنَّةُ الْمَأْوَى إذ يغش السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذكر وله الأنثى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 إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى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 وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَ تَأَهَّى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى أَزِفَتِ الْآزِفَةُ